فاتقون خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَلَنَأْمَنَنَّ لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعٌ وَمِن آتَاكُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيُّونَ وَحِينَ تَثْرَأُونَ وَتَحْمِلُ أَفْقَ وَنَكُومُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِقِهِ إلَّا بِشَقِّ الْفُسْقِ وَبِكُم نَوَعُ فُرْحِيم وَالْخَيْنِ وَالْبَغْوانِ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُوها وَزِينَتُهَا وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْ أَجْلِ وَلَوْ شَاءَ أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه لكم منه شواب ومنه شجر فيه تسيمون ينبتنكم azzal a szárazságban, a szőlőkkel, a növényekkel, a szárnyasokkal és mindenféle gyümölcsökkel. És azért, hogy ezekben والشمس والقمر والنجوم مثخّرات بأمرِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوِيَّ يَعْقِلُونَ وَمَاذَا وَأَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا الْوَالُ إن في ذلك لآية لقوم يفكرون وهو الذي سخور البحر لتأكلوا منه لحما طوريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وَالَّذِي أَرْسَلَ الْفُلْكَ مَوَاقِرَ فِيهَا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ وَالْقِفْ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ انْتَمِدَّ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ, لعلكم تَهْتَدُونَ وَبِنَّ جَمِيعَهُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَا يَخْلُقُ كَمَا لَا يَخْلُقُ أَفَمَا تَذْكَرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَ إِن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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واعد فالذين لا يؤمنون بناخرة قلوبهم ممكنة وهم مستكبرون لَا زَرَبَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرْجُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ نَا يُعِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أن قولوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم ليحملوا أوزارهم كاملتا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير الإلم ألا ساء ما قد مكر الذين من قبلين فأطول بنيانهم من القواعد فخو عليهم مستقفا من فوق وأتهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخذيهم ويقول أين الشركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا لعلم إن الخذي اليوم واسوء على الكفرين الذين تتوفاهم الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقى مسلم ما كنا نعمل من سوء بلا إن الله عظيم بما كنتم تعملون فَدَخَلُوا أَبَوَابَ جَنَّةٍ مَخْوَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِيْثَ مَسْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا فَأَنْثَرَ وَبْكُ قَوْلٌ غَيْرَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ نَاخِلَةِ خَوِيرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدَنٍ يَدَخُلُونَ تَجَرِيْمٍ تَحْتِيَا نَنْهَارُ لَهُمْ لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذ الله المتقين الذين تتوفيهم الملائكة طيبين. يقولون السلام عليكم دخلوا جنة بما كنت تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ضمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأفضهم سجائن ما عممو ما كانوا به يستزئون وقال الذين أشركون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولق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 منهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة المكذبين إن تحرص على هدى فإن الله لا ما يضل وما لهم من وَأَقْثَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ نَا يَدْعَسُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَى وَعْدًا أَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ, ولكن أكسر الناس يعلمون ليبين, له ليُبين لهم ليُبين لهم الذين يختلفون في وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذين. إنما قولنا لسيئني فأردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا إِنْ فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والذبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نسل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروا الثجات أن يخف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من عذل لا يشعرون أو يخذهم أو يخذهم في تقل بهم فما هم بمعجزين أو يخذهم فَأَمَّا رَبُّكُمْ فَارَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ يتفيأ الظنال عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم والملائكة وهم لا يستكبرون يخوفون ربهم من فوقهم ويسألون ما يمرون الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلى هينثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والرض وله الدين واصباق أَفَوَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مثكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برب يشركون ليكفروا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا نَا يَعْلَمُونَ نَصْيِبًا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ تَلَّهِنَ تُسْأَلُنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجألون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بننسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ حَلَاهُ لِنَمْ يَدُثُهُ فِي التُرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يحكمه. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ خِلَافَ مَثْنُ وَلِلَّهِ الْمَثْنُ لَعَلَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ لَهُمْ ذَابِبًا ولكن يوخرهم إلى أجل ثم فإذا جاء أجلهم لا يستاخنون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أسناتهم الكذب أن لهم العسن لا زرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد رسلنا إلى أمام من قبلك فَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لتبين لهم الذي اختنفوا فيه وودا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من الثماء ماء فأحيى به بعد موتها إن فَإِذَا فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنَامِلَ عِبَارَةٌ نَسْقِيْكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ الْبَنْخَوَالِ ص وَدَمِ الْبَرَالِ خُوَالِ صَنْفَاءِ غَلِ الشَّارِبِ وَمِنْ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَلَعْنَةٌ بِتَتْخِذُنَ مِنْهُ سَكَرَ وَرِزْقَ أَسْنَانَ إن في ذلك لآيات لقوم يقنون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي في من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الشجر ومن يعرشون ثم ما كوني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زنونا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه إن في ذلك لآية لقم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفيكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِنَا أَرْزَنِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ أَنِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزُقَ فَمَنَ الَّذِينَ فِي الظِّلِّ يَبْغُونَ وَالدِّينِ اِذْقِهِمْ عَنِ مَا مَنَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ اسْتَوَاءَ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطجبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم نزخاً من السماوات ونظر شيئاً ما لا يملك لهم نزخاً من السماوات ونظر شيئاً ولا يستطيعون فَمَا تضْرِبُونَ لِلَّهِ لَبَثًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَوَدَّ وَمَثَلًا عَبْدًا مَّمْنُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ وَزَّقْنَا مِنْهُ وَنَزَلَ رَزَقَنَاهُ هُوَ مِن نَّارِ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْ فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَظَاهِرًا أَلَيْسَ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَيْنَ كَثِيرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ والله ابو وهو مثله وجلين لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بقوين ان يستوي هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر ساعة إلا كلام بصر أو أقرب إِنَّ اللَّهَ أَنَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَمٍ لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْءَ وَجَأَنَ لَكُمُ السَّمَأَ وَنَبَصُوَرَ وَنَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوِي لَطْوَيْرِ مُسَخَّرَوَةٍ فِي جَوِّ الثَّمَاءِ مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن الْأَنْعَامِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُنُودِ لَلْهَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَأَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبِيرِهَا وَأَشْئِرِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم ثروبين تقيكم الحر وسروبين تقيكم بأسكم Kazánikai, timo, német a ruhá, német a kóna, német a kóna, a kóna, a وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم يستأتبون وَإِذَا وَالَّذِينَ ظُلِمُوا الْعَذَابَ فَمَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا وَقَالُوا رَبَّنَا هَاأُنَا إِشْرَكَاأُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَذَعُ مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوِي لَهُمُ الْقَوْلَ أَنْ لَكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوِي لَهُمُ الْوَعِيدَ الْثَّلَامِ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 يوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا وجئنا بك شهيداً على أولئك وَنَظْرَنَا عَذَيكَ الْكِتَابَةِ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٍ لِمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهِ أَمُرُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبِ ينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعفوا بعد الله إذا آهدتم وما تنقضوا ليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيدا إن الله يعلم ما تفعلون وَلَا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد قوتنا كافا تتخذون فاتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرض من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم في تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واعدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون أما كنتم تعملون ولا تتخذون أعمالكم دقا بينكم فتزلق ودم بعث بوطيا وتذوق أبما أصددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعد الله ثمنا قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَأَمَّا يَجْثِيَاءُ الْمَلَئِينَ أَزْرَفُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ آمَنَ صُلِحَ لَهُ مِنْ ذِكْرِنَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْوَرَهُمْ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَأْمُنُونَ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سنطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إِنَّمَا سُنَطْوَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلَنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَذِّنُ قَالُوا إِنَّمَا قالوا إنما أنت مفتر بل لا يعلمون قل نزل الروح الخدث من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ هُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَصَرٍ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْلَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا الله ولهم عذاب نليم عندما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأَنَائِكَهُمْ الْكَافِرُونَ مَا كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولكن من صرأ بالكفر خدرا فعليه رضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله يعذِّي القوم الكافرين وذلك الذين طبَّع الله على قلوبهم وثمنهم وَأُولَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ لَا يَجْرِمَنَّهُمْ فِي آخِرَتِهِمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ وَكَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً kávé, a kanadai, a minatám, a kávé, a فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأغذهم العذاب وهم ظالمون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 <سؤال> <سؤال> إنما هو <حل> معكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله فما مضطر غير باع ولا عذر فأنت الله غفور رحيم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 متاع قليل ولهم عذاب نليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا لك من قبل وما ضربناهم ولكن كانوا ملوم ثم إن ورتق الذين عملوا السوء ابي ثم تابوا من بعد ذلك وأطلعوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قوانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبوا وهدوا إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حصنة وَإِنَّهُ فِينَا خِيرَتُنَا مِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِمَّا عُبِّرَ قِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إنما جعل الثبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا La يحكم بينهم يوم jaw فيما كانوا t يختلفون ma kanufi, فبين ربك bil-ekma t ربك هو أعلم بمن ضلها سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن آقبتم فآقبوا بمثل ما أوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون